هذا الموضوع وبين معناه عند أهل العلم وهو أنهم يبحثون عن مسألة فيبينون حكمها فإما أن يكون بدليل خاص في نص من كتابنا وسنة فيسمى الاستدلال حينئذ يقول يدل على ذلك إما الكتاب وإما السنة عن طريق النص الخاص في المسألة وإما أن يكون عن طريق القياس وهو الحمل والبناء على نصوص الكتاب والسنة وهذه من المصطلحات التي درستموها أو قرأتموها في أصول الفقه ثم بعد ذلك يقلون مثلا الإجماع وهو ما أجمع عليه علماء المسلمين وأجمعوا على دليل شرعي يجمعون في مسألة ويبينون السند فيها من الكتاب والسنة. كما أجمعوا في المسائل السابقة فيما ذكره المصنف من مثال جمع مصحف ومن الأمثلة الأخرى ويذكرون على ذلك أدلة فإذا قيل أن المسألة مستندها الإجماع فالمقصود الإجماع الذي هو مبني على دليل شرعي وبقي بعد ذلك ما سبق معكم من الكلام على المصالح الشرعية فيقول, فيقول بعض أهل العلم أن الدليل هذه المسألة مثلا المصلحة الشرعية والمصلحة ترجع إلى دليل المصلحة ترجع إلى دليل كما سبق معكم في الأمثلة وعلى هذا فيكون دليل المصلحة هو الأدلة العامة من الكتاب والسنة كما سبق معكم في بيان معنى المصلحة وكيف ترجع إلى أدلة الكتاب والسنة في ضوابطها الشرعية بقي مسألة الاستحسان قد يقول العالم مثلا استحسنوا كذا أي بموجب الدليل الشرعي استحسنوا كذا بموجب الدليل الشرعي وهذا الاستحسان ذكره بعض أهل العلم من خلال الاستدلال به لكنه لكن الاستحسان يحتاج إلى جليل إذا قال استحسنوا كذا تفتي في مسألة معينة فقال استحسن وكذا أو كذا فالمقصود أنه يحتاج إلى دليل شرعي يحتاج إلى دليل شرعي يرجع إليه يقابل هذا المعنى الاستحسان بغير دليل فالاستحسان بغير دليل الشرعي لا يقول بي أحد من أهل العلم لأنه ليس في الشريعة أن أحد يستحسن شيئا من عند نفسه لا بد له, له من دليل كما سبق معكم في موضوع المصلحة فإنها ليست المصلحة التي يتعرف عليها الناس وإنما المصلحة التي تسندها أدلة الشريعة فكذا العالم إذا قال استحسنه كذا فإنما المقصود أنه يستحسن أمراً بناء على دليل شرعي بقي لو أن أحداً ظن أن الاستحسان هو استحسان بمجرد العقل والميل والتشهد بمجرد العقل والميل والتشهد فهذا الاستحسان هل يكون استحساناً شرعياً؟ اله يكون استحسان بالشرع تفضل لا يكون استحسانا بالشرع وانما يكون استحسانا بمجرد الهوى وهو حين ادم هذا المصطلح العلمي والاستحسان يجب ان ننظر له بهذا المنظر فين قال العالم استحسن بناء على دليل استحسن كذا او اقيس هذه المساله على كذا او ان هذه المساله في المصلحه بها تدل عليها ادله الشريعه وما دام ربط بدليل شرعي فإجتهاده حينئذ لا يخلوه إما أن يكون اجتهاداً صحيحاً وإما أن يكون اجتهاداً لم يوفق اجتهاده وعلى كل حال لا يخلو من الأجرين ان كان اجتهاده صوابا كما ورد في حديث, بن الع... حديث عبد الله بن عمر بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصال فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فهو لا يخلو في الحالي من الأجرين أو الأجر لكن بشرط أن يكون مرد اجتهاده إلى الأدلة الشرعية سواء أصاب في ذلك أو أخطأ فليس هناك استحسان بمجرد النظر العقلي أو استحسان بالرأي استحسان بغير دليل الشرعي هذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين المعروفين المتبوعين بقي بعد ذلك أن بعض أهل البدع ظن أن الاستحسان هو ميل بمجرد العقل فقال لما استعملوا هؤلاء من ان هناك بعض النصوص التي ورد مثل الحديث ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن فظن أن مثل هذا وظن ان مثل هذا يدل على الاستحسان بغير دليل وعلى هذا فتحوا باب الاحداث في الدين واصبحوا يستحسنون بغير دليل شرعي هذا لم يقل به من العلماء المسلمين وايضا مناقض لطبيعه هذه الشريعه لأن الذي في الشرع الاسلامي انه ليس احد أن يقول هذا حلال او حرام لابد له من دليل أو يقول هذا صحيح أو باطل لابد له من دليل أو يفتي في لا لابد له من دليل سواء أصاب أو أخطأ لا لابد له أن تكون مرجعيته في الاجتهاد إلى نصوص الشريعة أما استحسان بمجرد العقل مجرد النظر العقلي بغير منها شرعي هذا غير موجود كما وضح لكم في موضوع المصلحة لا بد أن ترجع إلى دليل في هذا البحث سيبين الإمام الشاطبي أن ان استحسان لفظ الحسن الذي ورد في الشرع مثل اتبعوا ما احسن ما احسن اتبعوا ما احسن ما, احسن ما من ربكم مثل هذه الايات ومثل الحديث ما راى المسلمون حسنا ومثل حديث استفت قلبك ليس المقصود به أن هناك مرجع استفت قلبك أي يرجع إلى قلبك ودع النصوص الشرعيه ليس هذا معناه وإنما أمر نشتبه عليك إنسان عنده مثلا شاه مذكة وعنده شاه لحم شات مذكة وعنده لحم شات ميتة اختلط هذا بهذا فهو لا يدري فهو لا يستفت استفتاء القلب يدل على دعم يريبك إلى ما لا يريبه وينفتاك الناس وينسهل الناس عليك قالوا لا بأس عليك به لا انظر حاك الأمر في صدرك فدعه لا يعني وإن أفتاك عالم بالأدلة الشرعية ليس معنى وإن أفتاك, الناس أفتاك عالم بالأدلة الشرعية وبين لك الأدلة الشرعية أنها ما تلزمك ليس هذا معنى فظن بعض الناس أنه فاستفتي قلبك أي أنظر ما يميل إليه قلبك فاتبعه ليس هذا المراد بالحديث وكذلك ما رأوا المسلمون حسن فهو عند الله حسن ليس المراد أنه ما استحسنه الناس بعقولهم كما سي فالمقصود أن هذا, هذا الباب ذكره الشاطبي وذكر هذه الشبه الشبه فيها فهم لبعض الأدلة فهم غير صحيح فأيضاً فهموا شيئاً من القرآن فهم غير صحيح فهموا أيضاً بعض الأدلة من السنة وسيئة المصنف ويجيب عن ذلك ليبين أنه ليس هناك استحسان إلا بدليل شرعي وعلى هذا على أهل البدع وغيرهم أن لا يقولوا بشيء إلا بمقتضى الكتاب والسنة وأنه ليس لأحدين أن يستحسن بعقلي لا ولا غيرهم حتى العلماء المجتهدين في هذه الأمة لا يستحسنون بعقولها حتى لو أخطر الإجتهاد ما يستحسن بعقل وإنما يطلب الأدلة الشرعية فإذا من عرف الاستحسان بأنه ما يستحسن المجتهد بعقلي ويميل إليه برأيه هذا التعريف ليس موجود عند أهل العلم وإنما ظنه بعض أهل البدع ظنه بعض أهل البدع لكن الاستحسان إذا قرأتمه في بعض كدب الأصول عند بعض أهل العلم هو استحسان مبني على دليل شرعي استحسان مبني على دليل شرعي ولهذا بيّن الشاطب هنا هذه القاعدة وهي مهمة فقال فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم لكن هذا صفحة 653 حصروا نظرهم في الوقايع التي لا نصوص فيها في الاستنباط والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة إذا قلنا الرد إلى الأصول الثابتة ما هي؟ كتاب النصوص, الشرعية. النصوص الشرعية ولم يقل أحد منهم قط إني حكمت في, في هذا بكذا لأن طبعي مال إليه أو لأنه يوافق محبتي ورضائي ولو قال ذلك لاشتد عليه النكير وقيل له من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحظ ميل النفس وهو القلب هذا مقطوع ببطلاني أي لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين وكذلك لم يقل به أحد من الإمه الأربعة وإذا وجدت الاستحسان يقول للعالم أستحسن وكذا فالمقصود أنه يستحسن بناء على دليل شرعي سواء أصاب ذلك الدليل أصاب الفهم الصحيح أو أخطأ فيه ثم قال بل كانوا يتناظرون ويعترضوا بعضهم بعضا يعني يعترضوا بعضهم على بعض على مأخذ بعض وينحصرون أن يرجعون إلى ضوابط الشرع وينحصرون أن يرجعون إلى ضوابط الشرع وينحصرون فيها فلو كان الحكم إلى مجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة ولا للعلم فائدة إذا كان هذا يستحسن وهذا يستحسن وليس هناك ضابط فليس للعلم فائدة وليس للنص فائدة وليس للمناظرة فائدة ثم قال لأن الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضا لم كان هذا الماء أشهى عندك من الآخر والشريعة ليست كذلك ليست بالتشهي ثم قال على أن أرباب البدع العملية أكثرهم يعني الذين يقلونها باستحسان أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدا ولا يفاتحون عالما ولا غيره فيما يتبعون خوفا من الفضيحة ألا يجدوا مستندا شرعيا وإنما شأنهم إذا وجدوا عالما أو لقوه أن يصانعوا وإذا وجدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم ويلبسوا دينهم ويلبسوا عليهم دينهم وإذا عرفوا منهم الحيرة ولا الالتباس ألقوا إليهم بدعهم على التدريج شيئا فشيئا وذموا أهل العلم لأنهم أهل الدنيا المكبون عليها ثم بعد ذلك بدأ يناقش الأدلة بدأ يناقش الشبه التي عرضت لبعض الناس في معنى الاستحسان قال المدري الأول هو الذي سبق ذكره المدري الأول ما فهموه من قوله تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم وقول الله تعالى الله نزل احسن الحديث وقوله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فهموا أن هذا اتبعون احسنه أو اتبعوا احسن ما developer Qué هو ما Admiral أناًrut طبعاً هذا الفهم بعيد جدا لأن الذي في الآية أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ثم قال�� إتبعون أحسنه أي الوحي الشاطبي أجاب عن هذا هنا فقال لا متعلق لهم فإن أحسن الاتباع إلينا اتباع الأدلة الشرعية يا الله l од advised all اتبعوا عبل ما أنزل إليكم أي اتبعوا الأدلة الشرعية وخصوصا القرآن فإن الله عز وجل يقول الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابه وجاء في صحيح الحديث خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله فدليلهم الذي ذكروه أن المقصود الميل إلى الطباع والأهوى هذا لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعيد راضح الجواب هذا لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعيد ثم أيضا قوله تعالى هنا الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه قال يحتاج إلى بيان الذي يريد استدلب هذه الآية يحتاج إلى بيان أن ميل النفوس يسمى قولا وميل النفوس لا يسمى قولا وحينئذ ينظر إلى كونه أحسن القول كما تقدم هذا كله فاسد فالمقصود الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه أي يتبعون ما أنزل إليهم من ربهم فالحجة إذن هي الأدلة الشرعية المتلقاة من الشرع ثم بعد ذلك أيضا أجاب بجواب قال لو كان مجرد الاستحسان وهو الميل النفسي في التحليل والتحليم والإباحة وهذا حسن وهذا قبيح لو كان هو الميل النفسي لكان استحسان العوام ايضا مأخوذن به قال فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر إذا فرض أن الحكم يتبع مجرد ميل النفوس وهو الطباع وهذا محال للعلم بأن ذلك مضاد للشريعة فضلا أن يكون من أدلتها أي فلا يجوز أن يكون من أدلتها الشبهة الثانية فهموها من بعض الأدلة التي وردت في السنة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن هذا ليس صحي مرفوع عنه من قول عبد الله بالمسعود رضي الله عنه ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن والمقصود هنا الذين اشتبه عليهم فهموا أن ما رآه المسلمون بعقولهم حسنا والشاطبي أجاب على هذا بأنه لا مجال لأن يستحسن الناس التشريع في أهوائهم وإنما المقصود هنا ما رآه المسلمون حسنا المقصود ما رأوه, رأوه حسنا إذا اجتمعوا على ذلك وهذا وإن لم يكن حديدا مرفوعا لكن قصد ابن مسعود منه أنهم إذا اجتمعوا على ذلك فرأوه حسنا صار هذا فعلهم إجماعا أم لا صار إجماعا وهم لا يجمعون على شيء قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالها لا يجمعون على شيء إلا بناء على دليل لبناء على دليل شرعي فإذا ما رأوه حسنا فهو حسن لكن متى ما رأه المسلمون أي في الاجتماع في الاجتماع حيث أجمع علماءهم على ذلك فإن العلماء لا يجمعون على شيء إلا أن يكون له دليل هذا في حالة الاجتماع أما في حالة أيضا الاختلاف إذا اختلفوا في مسألة فإن الراجح حسب الدليل الشرعي فإذا لا مجال هنا أيضا لمجرد الاستحسان والميل استحسان العقل أو ميل للطبع ومجرد الاجتهاع لا مجال له هنا لا في, لا في مسائل للجمع ولا في مسائل يعني ما رآه المسلمون مجتمعين ما رآه حسنا فإنه ليس بناء على الاستحسان العقلي أو ميل الشهوة والطب وإنما بناء على أي شيء على الدريل الشرع إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة يعني لا يجتمع إلا على هدى ومعنى لا يجتمعون إلا على هدى أي لا يجتمعون إلا على مقتضى الكتاب إذا أجمعوا واتفقوا أجمع علماء الأمة واتفق علماء, علماء الإسلام فإنه لا يمكن أن يتحقق الإجتماع إلا على دليل شرعي في حالة الاختلاف الترجيح يكون بأي شيء بمجرد الاستحسان أو بالدليل الشرعي إذا اختلفوا في المسألة على قول أو قولين فإن المرجح إنما هو الدليل الشرعي فإذا لا مجال حتى على هذا الكلام المنقول عن بيلمسعود رضي الله عنه لا مجال للقول بأن الاستحسان هو ميل بالهواء واتشه. ثم انتقل بعد ذلك إلى الجواب أيضاً عما فهموه من بعض الأحاديث قال فقد جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريباً وخرج مسلم عن نواسي بن سمعانge رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن البر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن القلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وعن أبي أماما رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإيمان قال إذا حاك شيء في صدرك فدعه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وعن وابصه رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال يا وابصه استفت قلبك واستفت نفسك البر مطمئنت إليه النفس وأطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك وخرج البغوي, البغوي في, في معجمه عن عبد الرحمن بن معاوي أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يحل لي مما يحرم علي فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردد عليه ثلاث مرات كل ذلك يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل فقال أنا ذا يا رسول الله فقال ونقل بإصبعه ما أنكر قلبك فدعه والحديث مرسل وعن عبد الله قال الإثم حواز القلوب فما حاك في شيء فما حاك من شيء في قلبك بدعه وكل شيء فيه نظره فإن الشيطان فيه مطمع وفي الحديث الحلال وبين والحرام وبين وبينهم أمور مشتبهات وعن ابي الدرداره رضي الله عنه ان الخير طمانينه وان الشر ديبه فدع ما يريبك لما لا يريبك وقال شريح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فوالله ما وجدت ما وجدت في شيء ما وجدت في شيء تركته ابتغاء وجه الله ما وجدت فيه شيئا نعم ما وجدت فقد شيء تركته ابتغاء وجه الله قال هنا الشاطبي هذه أدلة ظهر من معناها الرجوع في جملة من الاحكام الشرعيه الى ما يقع بالقلب هذه شبهه سيذكر الجواب عنها في جملة من الاحكام الشرعيه الى ما يقع بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطر وانه اذا اطمئنت النفس اليه فالاقدام عليه صحيح واذا توقفت وارتابت فالاقدام عليه محظور وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطر وإن لم يكن تم دليل شرعي هذه الشبهة من أين جاءت؟ جاءت من من فهم في الأدلة مثلا هنا استفتي قلبك أي خذ منه الأحكام الشرعية فهم هكذا الدليل لكن هل الدليل معناه استفتي قلبك أي خذ الأحكام من قلبك بدون دليل شرعي من الكتاب والسنة؟ وفهم أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي خذ من الأدلة ما تطمئن نفسك إليه واترك من الأدلة الشرعية ما لم تفهمه مثلا أو ما كان فيه اشتباه وليس هذا هو المقصود ففي الفتية مثلا يجب عليك الرجوع على النص الشرعي, الشرعي إذا علمته وإن لم تعلمه وجب عليك أن ترجع إلى عالمه إلى من يدلك عليه هذا في الفتية أما في الأحاديث لسيئة الجواب عنها لكن نذكر الجواب إجمالا وهو أن الذي في الأحاديث هنا أن تترك ما يشتبه عليك في مسائل تحقيق المناطق أي في المسائل التطبيقية ما هو في مسألة أنك لا تعرف الحكام الشرعية إلا ما يميل إليه طبعك ما تطمئن إليه نفسك وإلا ما الذي يصنع الجاهل بنفسه إذن الجاهل قد يظن أن من هناك مسائل يظنها من الدين فتطمئن نفسه إليها فيتبعها ولو كان الأمر كذلك لكان الجاهل هو المحكم ولكان ما إلى القلب هو المحكم لكن المقصود في الأحاديث هنا ليس هي فهمك للأدلة الشرعية ولا نقلك للأدلة الشرعية ولا ما يتعلق بمسائل الفتية ليس, ليس هذا المقصود وإنما المقصود إذا استربت في أمر شككت فيه كما سبق في المثال الأول من اختلطت منه عنده مذكى بميته فإنه وشك وأصبح بنفسه يريبه فإنه يخرج من ذلك بتركه دعم يريبك إلى ما لا يريبه واستفت قلبك فإن ذلك وشككت فيه فدعه, فدعه وإن سهل الناس عليك وإن جاء الإنسان يفتيك فيقول لباس عليك فدعه هذا في تحقيق المناط ومثله مثلا من تقدم لمرأة كما سيأتي في الأمثلة ليخطبها فقيل له أو ذكر له أن هذه المرأة قد أرضعتها أمه مثلا أو جدته فإنه في هذه مثل هذه الحالة يستفتي قلبه إن لم يثبت هناك دليل شرعي لكن الموضع موضع ريبة فإنه الأولى به أن يخرج من ذلك فهذه الأمثلة هي المقصودة وهي المعنية بالأحاديث وليس معناه هنا استفتي قلبك أي رد إلى حكام الشرعية أو اترك بعضها واترك ما بلغك من الفتوى الصحيحة من عالم بالسنة دع ذلك وعمل بما يفتيك قلبك ليس هذا المقصود ولذلك الذي في الحديث قال وين أفتاك الناس وأفتوك أيوة إن سمعت من الناس شيئاً في ذلك فإنك ينبغي أن تخرج نفسك عن الشبه ولذلك كما قال الشاطب هنا قال الجواب على هذا بأجوبة كثيرة أجاب عن ذلك بأجوبة كثيرة أن التحليل والتحليم لا مجال فيه للنظر والاستحسان وميل القلب التحليل والتحليم يعرف من أدلة الكتاب والسنة. تعرف أن هذا حلال بدليل وأن هذا حرام بدليل وأن هذا مكروه بدليل كل ذلك لابد له من أدلة شرعية الأمر الثاني أن الله عز وجل أوجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل في الأحكام الشرعية بما أراه الله أي بمقتضى الشريعة الإسلامية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لا بحديث النفس العارض في القلب قال فأما العامل بحديث النفس والعرض في القلب فلا فإن الله حضر ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فأمره بالحكم بما أراه الله لا بما رآه وحدثته بنفسه. قال الشاطف فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظورا عليه وأما إن كان جاهلا فعليه مسألة العلماء دون ما حدثته نفسه ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة أن تضلوا يميناً بالناس يميناً وشمالاً يعاني بن عباس رضي الله عنه قال ما كان في القرآن من حلال أو حرام فهو كذلك وما سكت عنه فهو مما عفي عنه وقال مالك قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يتبع, ولا يتبع الرأي فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك أي يستحسن هذا ويستحسن هذا فاتبعته قال مالك جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته وكلما غلبه رجل اتبعه أرى أن هذا بعد لم يتم من وقال هنا أيضا ومن الآثار ما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إذا اعتصمتم به كتاب الله وسنتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوب وأيضا رؤية عن, عن عمر بن شعيب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهم يجادلون في القرآن فخرج وجهه أحمر كالدم فقال يا قوم على هذا هلك من كان قبلكم جادلوا في القرآن جادلوا في القرآن وضربوا بعضه ببعض فما كان من حلال فأعملوا به وما كان من حرام فانتهوا عنه وما كان من متشابه به ولم يرد الأمر الى استحسانهم وعن الدردار رضي الله عنه يرفعه قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن ينسى شيئا وما كان ربك نسيا قال الشاطبي رحمه الله قالوا فهذه الأخبار وردت بالعمل بما في كتاب الله والإعلام بأن العامل به لن يضل ولم يأذل لأحد في العمل بمعنى ثالث غير ما في الكتاب والسنة ولو كان ثم ثالث لم يدع بيانه فدل على أنه لا ثالثة ومن ادعاها فهو مغطل ثم بعد ذلك ذكر الجواب عن مثل استفتي قلبك الإثم حواز القلوب ونحو ذلك وأحسن الجواب فيه ما كان طبعاً ذكر أجوبة منها أولاً قال أن كل ما نص فيه بعينه فقد نُصبت على حكم دلالته فلو كان فتوى القلب ونحوه دليلاً أي ميل القلب دليلاً لم يكن لنصب الأدلة الشرعية على ذلك المعنى فائدة لو كان مجرد ميل القلب دليل للبعض من تعدى هذا فرأى الرؤيا دليل يعني لو رأى رؤيا في النوم تقول له مثلاً افعل أو اترك أو اصنع ظن أنها لدليل وهي ليست بدليل لأن الرؤى كما ذكر أهل العلم مبشرات أو محذرات تبشره بخير يفرح به وينشط به على الطاعة ويرجو به خيراً أو تحذره من شيء فيكثر من التوبة والاستغفار ويرجو الله السلامة فهي تبشيراً وتحذير لكن ليست أصل تأخذ منه الأحكم وهذا مثله أيضاً استفتاء القلب فإن ميل القلب ليس أصلاً تأخذ منه الأحكام ومثله الإلهام. الإلهام عند الفلاسفة عند الصوفية لا يعتبر الإلهام أصلاً أيضاً يرجع فيه للأحكام من الأدلة على ذلك قول الشاطبي هنا أن نص فيه في الشريعة ونصبت عليه الأدلة وبينت عليه الأدلة الشرعية فلو تركنا الأدلة الشرعية واتبعنا ما يميل إليه القلب لم يكن حينئذ الوضع الأدلة فائدة لم يكن حينئذ الوضع الأدلة فائدة الأمر الثاني الدليل الثاني أن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس وفتية القلوب دلت الشاطبي طيب. الثالث أن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر فأمرهم بمسألة أهل الذكر أي أهل العلم ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولم, يأم يأ... ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم أن في ذلك قلوبهم والرابع أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجا على من أنكر وحدانيته أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فأمرهم بالاعتبار بعبرته والاستذلال بأدلته على صحة ما جاءهم به ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم ويصدروا عن مطمئنة إليه قلوبهم وقد وضع الأعلام والأدلة فالواجب في كل ما وضع الله عليه الدلاله أن يستدل بأدلته على ما دلت دون فتوى النفوس وسكون القلوب من أهل الجهل بأحكام الله ثم بعد ذلك ضرب بعض الأمثلة التي تبين معنى فاسترتي قلبك أنها ليست في الأدلة الشرعية يعني إذن الآن ما يتعلق مسألة الاستحسان للمسألة الأولى أن يدرك طالب العلم أن الاستحسان إن كان مبني على أدلة الشرعي فهو راجع للأدلة ما نقول عمل ذلك العالم بالمصلحة الشرعية أي راجع للأدلة وليس لمطلق المصلحة أو الاستحسان بمجرد الهوى والتشهي المسألة الثانية المهمة في, هذه في هذا الموضع أن الصحابة إذا اختلفوا بمسألة رجعوا إلى الأدلة الشرعية ولم يكن يستحسن أحد منهم بعقله ولا يستفتي قلبه ويترك الأدلة الشرعية فالأمر الثاني وهو مثله أنه لم يثبت عن أحد من العلماء المعتبرين من علماء السنة أنه يستحسن بمجرد الهواء والتشهي فإذا علمت أن عالما قال أستحسنوا كذا فلابد له, له من دليل لكنه قد يصيب في اجتهاده وقد يخطي لكن الحاصل أنه ليس عند نفسه أنه يجوز الاستحسان بمجرد العقل والهوى والتشهي هذا لا يقول بي عالم من العلماء المعتبرين هذه المسألة الأولى وقد بيّنها الشاطبي طبعاً فيما سبق بيّنها بأمذلة كثيرة جدا تطبيقية الأمر الثاني الشبه التي عرضت لأهل البدع الذين يريدون أن يستحسنوا بعقولهم ويقول كل شيء تريد عليه دليل شرعي ولا يجوز الإحداث في كذا وكذا نريد أن نستحسن بعقولنا فذكر الآية وقد سمعتم شبهتهم والجواب عليها هذا القسم الثاني في هذا الموضوع ذكر الشبه التي, دك... التي وقعت لهم والأجوبة عليهم قد سمعتم الشبهة التي دخلت عليهم من الآية وجواب الشاطبي عن ذلك وجواب سديد ثم بعد ذلك الشبهة التي دخلت عليهم في... من كلام ابن مسعود ثم الجواب على ذلك ثم بعد ذلك النوع الثالث الأحاديث التي فيها مثل دعم يريبك إلى ما لا يريبك وأحاديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ومثل هذه الأحاديث والشاطبي أجاب عن ذلك بأجوبة تفصيلية جيدة وبهذا لنكون هنا قد سبق قد وقع الجواب عن شبههم التي اشتبهت عليهم من الأدلة سواء من الكتاب أو السنة أو من كلام بعض الصحابة رضو الله عليهم القسم الأخير ذكره الشاطبي هنا على أن معنى الأحاديث استفتي قلبك ودع ما يريبك لما لا يريبك هذا في التطبيق وليس في إنشاء الأحكام يعني ما يمكن تنشي حكم يفتي عالم في مسألة أن تذكر مسألة في عقيدة في العبادات في المعاملات من عند نفسك وتقول استفتي قلبك هذا ليس في الأحكام الشرعية وإنما في التطبيق وإنما في التطبيق يعني مسألة أشكلت عليك من الناحية الواقعية فإن استفتاء القلب له دخل هنا وسأنتي بالأمثلة التي ذكرها يعني تبني على الإيمان وعلى الخوف من الله عز وجل وعلى طلب السلامة وعلى الحذر من المعصية هذا معنى استفتي قلبك وعلى تطبيق معاني الإيمان التي عندك بحيث تخرج من الاشتباه هذا معنى استفتي قلبك لا دخل له في الأحكام الشرعية وإنما يتعلق بما يسمى العلماء تحقيق المناط في المسائل منها هنا وهذه أمثلة واضحة المثال الأول قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها هذا في الحكم الشرعي ولا في التطبيق قال الشاطف هذه التمرة لا شك أنها لم تخرج عن إحدى حالتين إما من الصدقة وهي حرام وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة وإما من حرمة عليه وإما من غيرها وهي حلال له فترك أكلها حذرا من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر فالذي تركه ما هو تحقيق المناطق تحقيق الحكم في هذه التمرة لكن أن الصدقة عليه حرام لا يجوز أكله هذه تستفت فيها قلبك والذي أعدل شرعية في أية الله شرعية أن حلال له هل تستفت قلبك فيها أم لا في أية الله شرعية إذن القلب في أي شيء هنا هل هذه التمر من الصدقة أو ليست من الصدقة فتركها لاحتمال أن تكون من الصدقة هذا معنى دعم يريبك إنما هذا من, من أوضح الأمثلة واضح يا أخوان المثال هذا فإذن الكلام في هذا وفي غيره من الأمثلة إنما هو في التطبيق لكن أهل البدع نقلوها في أي شيء أنشأوا أحكام وقالوا هذا حسن وهذا قبيح وأدخلوا أمور زائدة في العبادات وزادوا في الدين ونقصوا وقالوا استح... نستحسنه استفت قلبك استفتاء القلب ليس في إنشاء الأحكام ولا في التحليل ولا في التحريم تقول هذا مندوب هذا حلال هذا حرام هذا مكروه هذا سنة هذا بدعة ما لا دخل باستفتاء القلب هذه منوطة بالأدلة الشرعية تعرفها بالأدلة الشرعية أما استفتاء القلب فمثل ما ذكر هناك مثال آخر وقد سبق إنسان يريد خطبة امرأة وتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها ولا يعلم صدقها من كذبين فتركها بالنسبة له فإذا تركها أزال على النفس الريبها اللاحقة له بسبب إخباض مرأة وليس تزوجه بواجب بهذه المرأة بخلاف لو أقدم عليها فإن النفس لا تطمئني إلى حلية تلك الزوجة فذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فقال إن فلان إن, أن مرأة زعمت أنها أرضعتها فقال دعها فإن لم يتزوجها, يتزوجها فنخرج من ذلك سهل يبحث عن غيرها, يبحث عن غيرها لكن الحكم الشرعي حكم الشرعية أن المرأة لا تحرم إلا بالرضاع بالشرط الشرعي حيث لا يوجد استفتاء قلبي وأن الذي لم يثبت رضاعها لم يثبت رضاعها بالصورة الشرعية لك أن تتزوج منها لكن تحقيق المناط في مرأة معينة هذا يدخل في دعم ما يريبك إلى, إلى ما لا يريبك وكذلك قال الشاط بنقول عمر فيما, فيما, فيما أشكل أمره في البيوع فلم يدري أحلال أنه هو أم لا قال ففي تركه سكون النفس وطمانينة القلب ثم أيضا ذكر أمثلة أخرى كما سبق مسألة اختلاط لحم شات ميتة بلحم شات مذكعة فبالنسبة للأحكام الشرعية ما في مجال استفتاء القلب ان الميته محرمه وان الذكيه المذكه حلال لازم مجال الاستفتاء القلب ادله واضحه في ذلك ان ما تستفتي الادله الشرعيه اذا كان ليس عارف بالادله الشرعيه يستفتي من هو, من هو عارف بها لكن اذا وقع الاختلاط هنا وجاله انسان فقال له كل يا اخي كل بالعافيه ما عليك الحل مثلا يريد أن يسهل عليه فهنا وقوع الاشتباه يعمل فيه بالأحاديث دع ما يريبك وخاصة وقد تبين فعلا أن لحم الميت اختلط بلحم المذكة فهنا لو استفتى قلبه لوجد لو الحرج في الأكل منها وكذلك حينئذ يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ومن هنا وصل الإمام الشاطبي بعد هذا البحث الجيد إلى هذه النتيجة قال ليس المراد بقوله وإن أفتوك أي إن نقلوا إليك الحكم الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك فإن هذا باطل هذا في صفحة 68 فإن هذا باطل وتقول على التشريع الحق وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناطق وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناطق ليس المراد بقوله وإن أفتوك أي إن نقلوا إليك الحكم الشرعي فاتركه أي نقل لك العالم الحكم الشرعي أو أنت توصلت لمعرفة الحكم الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك هذا باطل لأن هذا الطرح للعلم والطرح للشريعة وفتح الأبواب البدع وقبول الاستحسانات البشر من العوام ومن غيرهم قال هنا فإن هذا باطل وتقول على التشريع الحق وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناطق واضح كلامه يا أخوان ولا فيه سؤال على هذا؟ مم. ثم قال أيضا فقد ظهر معنى المسألة وأن الأحاديث لم تتعرض لاقتناص الأحكام الشرعية من طمأنينة النفس أو ميل القلب كما أورده السائل المستشكل يعني الأحاديث السابقة ليس فيها بيان الطريق لمعرفة الأحكام الشرعية الطريق لمعرفة الأحكام الشرعية الرجوع إلى التشريع إلى النصوص الشرعية الكتاب والسنة إن كنت عرفت ذلك بنفسك فترجع إليه وإن كنت لا تعرفه وتسأل عنه ويفتيك فيه أهل العلم ولا جزلك أن تستفتي قلبك في ما يتعلق بالأحكام الشرعية أما في المناط في مثل المسائل المذكورة فاعمل بما أمرت به دع ما يريبك إذا وقع لك اشتباه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ثم قال رحمه الله وهو تحقيق بالغ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة إذن عندنا الآن في هذا الدرس الآن النقاط التالية اولا تعريف الاستحسان كما ذكر المام الشاطبي أولا تعريف الاستحسان وعلى ذلك رتب أن من قال بالاستحسان من أهل العلم إنما يقصدون الاستحسان مبني على دليل شرعي ثم ذكر التعريف المنكر وهو الذي رده وبنى هذا الكتاب الفصل على إبطاله وهو أن الاستحسان مجرد الميل بالعقل والتشهي مجرد الميل ميل النفس والتشهي قال هذا لا قائل به من علماء المسلمين أنه فعلا تبت البحث العلمي عند الفقهة والأصليين أن ما من عالم قال أستحسن كذا إلا ويقصد أو يقول هذا حسن إلا ويقصد أنه بناء على ما ثبت عنده من دليل الشرعي سواء أصاب أو أخطأ يقول أحب هذا ما يعني أحب هذا يعني رغبتي يقول أكره ذلك ما معنى أكره ذلك هذا ورد في كلام أهل العلم ما معنى أكره ذلك يعني بالميلة النفسية قال أحب ذلك أكره ذلك لا ينبغي إنما يقصد الله أن شرعا ليس هذا محبوبا من الناحية الشرعية ليس هذا مطلوبا ثم يقول هذا حسن لا يعني حسن عندي لا أي من عنده لا إنما حسن من حيث الدليل الشرعي فيما فهمته وهكذا وك وكذلك إذا قال أستحسن والمقصود أستحسن بلا معدل الشرعي فهذا معنى الاستحسان عندما قال به من أهل العلم. الأمر الثالث طبعا إذا جاء إنسان فظن أن الاستحسان هو بالمعنى الأول هو استحسان بالميل والتشاهي والرغبة يصير هو التشريع ولذلك أنكره الشافعي شديد الإنكار أنكره الشافعي إنكارا شديدا فقال من استحسن فقد شرع قد شرع يعني قال ما لم يأذن به الله كيف يستحسن من عنده استحسان مجرد الميل والتشاهي هذه المسألة من حيث تعريف الاستحسان الأمر الثاني الذي انتقلنا إليه وهو الشبه التي وردت على أهل البدع وظنوا أنها تعطيهم الحق في اتباع ما استحسنوه وذكر الإمام الشاطبي الآية وذكر الجواب عنها اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم وذكر أيضا كلاب المسعود ما رأى المسلمون حسن وعند الله حسن وذكر جواب على ذلك كما سبق ثم ذكر الأحاديث الذي فيها ذكر طمانينة القلب واستفتأ القلب ودعم ما يريبك إلى ما لا يريبك ثم ذكر الجواب عنها مفصلا وبين أن هذا ليس في الأحكام الشرعية حتى ما يجي أحد يزيد في الدين وينقص منه استحسانه وعقله وتشهيد وليس لأحد أن يبتدي من عند نفسه شيئا ويقول استحسنوا وكذا وإنما هذا في أمور تطبيقية يقع الاشتباه فيها على المكلف كما سبق معكم في الأمثلة الفقهية وقد اختار المصنف أمثلة واضحة في ذلك كما ذكر في شأن النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع التمرة ثم بعد ذكر في مسألة اشتباه الميتة بالمدكاه ثم أيضا ذكر ما يتعلق بتزوج الرجل من امرأة وقد شك أنها قد رضعت معه ونحو ذلك من الأمثلة فهذا في تحقيق المناط وليس في الأحكام الشرعية وبهذا يصل الشاطبي قد بيّن أنه لا مجال لأهل في الاستحسان في الأحكام الشرعية وقد أبدع في هذا البحث ثم إنه ايضا ذكر أربعة أدلة رئيسية تبين معاني الأحاديث وتبين أنها ليس بالأحكام الشرعية وهي ما ذكر الصفحات الستمائة اللي هي أن النصوص الشرعية وضعت أدلة فلو ذهب الناس لفتوى القلوب لتركوا الأدلة الشرعية وكذلك لو ذهبوا إلى ثم استدل أيضاً بقوله في قول الله تعالى فإن تنزعتم فردوا إلى الله والرسول فالمرجع هو الكتاب والسنة ثم قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم ذكر الدليل الرابع فالمقصود أنه حرر هذا البحث بهذه الصورة ليبين الخلاصة أنه أن الاستحسان المذكور إنما يكون عن دليل ولهذا من جاء بدليل شرعي من الكتاب والسنة فإنه يعمل بمقتضى ذلك الدليل ومن أحدث في الدين ما ليس منه فإنه مردود وإن قال أستحسنه بعقلي أو أميل إليه بنفسي أو تطمئن إليه نفسي أو استفتيت قلبي أو قال إلهام أو غير ذلك فإنه مردود بإجماع علماء المسلمين وبهذا يكون الشاطبي قد بيّن هذه المسألة من جميع وجوهها نسأل الله عز وجل نجعل هذا في ميزان حسناتي وأن يرفع قدره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يكفي لا بد أن على دليل إذا قال هذا حلال أو حرام أو هذا ينبغي أو لا ينبغي في أي حكم من أحكام الشرعية لا بد أن يقف على الدليل لا بد أن يكون له دليل ولا يقول يعني يحمل غيره هذه المسؤولية إلا أن ينقل عنها يقول قال العالم الفلاني كذا ها؟ ثم ينقل دليله ثم ينقل دليله لأن الحجة على الناس إنما باقتضاء الدليل إنما هي بالدليل الشرعي نعم ترجيح. ترجيح الترجيح لا يكون إلا بدليل ترجح مسألة مثلا أو ترجح بين الأدلة إنما يكون بدليل شرعي حسب التعريفين إذا قلنا الاستحسان بالميل والتشهي فما له علاقة مقابل للترجيح لأن الترجيح ما هو بالميل والتشهي ما ترجح اختلف عالمان في مسألة وانت تريد ترجح قول على قول ما يمكن ترجح مجرد الاستحسان لا بد بدليل او تسال غيرك لا بد بدليل فالترجيح لا يكون الا بدليل حتى يكون الترجيح معتبر لا بد انه يكون بدليل شرعي وكذلك الاستحسان على التعريف الاول يكون على دليل الاستحسان عندكم له تعريفين ما ذكره اهل استحسن كذا هذا حسن مقصود الاستحسان هنا اذا عرفته بهذه الامثله مقصود انه الاستحسان مبني على دليل شرعي التعريف الثاني الاستحسان المبني على مجرد الهوى والتشهي ألي يريده كثير من الناس هذا ليس عند أحد من العلماء المعتبرين هذا مرفوء مردود نعم تفضل إذا اجتهد العالم فإنه إن كان عالم من العلماء المعتبرين من أهل السنة فإنه لا يجتهد إلا بناء على دليل يعني اجتهاد مرجعية الكتاب والسنة فلا بد ان يكون مرجعيه الاجتهاد عند العالم الكتاب والسنه النصوص الشرعيه اذا كانت مرجعيته ليست الا النصوص الشرعيه يمكن يكون عالم ولا يقبل قوله فاذا رجع الى الكتاب والسنه قد يصيب وقد يخطئ قد يصيب وقد يخطئ فاذا لان الاجتهاد كما في حديث حديث عبد بن بن العاص قد يكون صوابا فيكون في له اجران وقد يكون خطا فيكون في له اجر وقد سبق معكم انه يكون له اجران لانه اتبع وفي نفس الوقت أصاب وفي حالة الخطأ صار له أجر لماذا لأنه ما عنده منهجية من غير الرجوع للكتاب والسنة وهذا دين وإيمان وفضل أما كونه يخطئ فهذا أمر طبيعي بالنسبة للبشر لكن يستحسن بمجرد عقله لا ما يمكن لأن هذا خروج من ربقة الشريعة لو ترك الناس استحسنهم بعقولهم وبأهوائهم وما تميل إلهي قلوبهم صارت الشريعة ليست هي الحاكمة عليهم صارت الشريعة ليست هي الحاكمة عليهم تفضل <تصفيق> بين أمرين شرعيين أحسن بين أمرين مشروعين او بين أمرين من الأمر العادية يعني أنت واحد مدنة يطلب منك هذا ويطلب منك يلزمك بهذا ويلزمك بهذا وأنت تريد تجيبه إلى شيء فاختار أيصرهم ما لم يكن إثمن شوف الضابط يعني يكون الاختيار مبني على أي شيء مبني على الادله الشرعيه يكون الاختيار مبني على الادله الشرعيه تفضل يعني يقصد وهذا ما تطمئن انه اليه النفس بعد البحث في الادله الشرعيه يعني بناء على الادله الشرعيه تجوز في العباره ما هو تطمئن يعني يقصد اني بحثت في الأدلة وظهر لي من مقتضى الادله الشرعيه ان الامر كذلك هذا معنى معنى ان يقول مثلا هذا ما تطمئن اليه نفسي يعني بعد البحث والتحري والنظر في الأدلة الشرعية ظهر لي أن مقترض الدليل الشرعي هو هكذا وأطمئنة نفسي أني تعبت وبذلت ووصلت حاولت أني أبحث ولعلي وصلت إلى الدليل الشرعي هنا فضل جزء من الاجتهاد استحسان الشرعي المبني على دليل جزء من الاجتهاد هنا لا الترجيح الترجيح قد يكون بنص صريح قد يكون بقياس اينا لازم علم يعني عالم قال بكذا وعالم قال كذا في مساله معينه وليس كل واحد من عندهم دليل دليل واضح الاصل اذا لم يكن عند احد منهم دليل فلا حجه في قولهما يبحث عن من عنده دليل هذا يعني القول الأول عنده, عنده هذا وعنده هذا ليس عنده دليل شرعي وقوله ليس بملزم إلا بدليل شرعي العام الذي لا يعرف الأدلة يسأل من هو أعلم أو من هو يعني أعلم ومعروف عنه الصلاح والخير اتباع السنة وإظهار السنة يسأله صدنا مم. مم. يتبع أظهر له بالنسبة لمكانة العالم وعلمه وعدالته وفي المسائل الاجتهادية الدقيقة هذه الأمر واسع بالنسبة له المسائل الدقيقة هذه المسائل الدقيقة مثل المثال المذكور هذه مشاركة في الجمعيات المالية هذه وهو يبحث يعمل بما سمعه من أهل العلم والفضل بحسب ما وصله في ذلك هنا من كان أكثر ثقة عنده في علمه من أهل السنة المشهورين بكونه أعلم بكونه كذا بعدين لا يخفاكم أن المسائل إذا وصلت إلى المسائل الدقيقة لمثل هذه أن الأمر فيها واسع لو أن العالم قلد العمي قلد أحد العلماء الأفاضل من أهل السنة المشهورين في مسألة في مثل هذه المسائل الدقيقة فله ذلك نعم إذا كان الاستحسان مبني على الدليل الشرعي فهناك من يقول ليش نسميه استحسان نسميه عمل بالدليل الشرعي هناك هذه المسائل لا توجي بالتردد يعني يواصل البحث فيها يواصل البحث ويستمر في تعلم الأدلة حتى يظهر له شيء وينقلد أحدهما فلا بأس عليه هنا. طالب العلم الأحوط له أن يصبر على تعلم الأدلة ويتعب ويصل إلى خير إن شاء الله هنا. هنا تفضل أنتم يبدو أن تبقوا أننا نبطل أعجبكم الدرس الليل تفضل <تصفيق> <تصفيق> لا التكبيرات وردت إلا أنها الورد في السنة الاختلاف في العدد لكن أن تبدأ بالحمد هذا ثابت في السنة وان يكون هناك تكبير ان تبدا الخطبه بالحمد والصلاه بالتكبير هذا ثابت ترك السنه هذا ترك السنه ترك السنه الاصل في الصلاه كما ورد في الاحاديث ان يبدأ, يبدا في الصلاه بالتكبير ثم بعد ذلك القراءه وفي الخطبه بالحمد ويجعل التكبير في تضاعيف الخطبة هكذا السنة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين